بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير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 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّيَ إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضار قُمْ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَوا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 لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون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 فلا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنَّهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ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 هل يستويان مثلا أ فلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إِنّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّ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 ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا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 قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلَ الثَّنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَئِن قُل إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُضِلَّكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بريء مما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 إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لئم من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون Fasufat, akan tahu siapa yang datang kepadanya dengan kejahatan dan menghukumnya, dan membawa kepadanya hukuman yang berkekuatan. Hingga ketika datang perintah وَجِئْنَتَنَيْنِ وَأَهْلَكَ إلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ رَكْبُو فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ولسآوي إلى جبل يعصمني من الماء وللا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعيما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 قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ إِلَكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا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 يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي فقرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم وَتَن إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ INNA QULU ILLAA AKHRAKA QALAINNI USHHIDULLAAHA WA ASHHADU BARI'UM MIMMA TUSHRIKUN MIN DOUNI FA KIDUNI لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم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 ألا إن عاد كفر ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحة قل يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره هو شأكم فَلَأَرْضَ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا في شك مما تدعون اليه مريب قال يا قوم ارئيتم ان كنت على من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدون لي غير تخسير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 فعقروها فقلت متمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ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 وَلقد جاءت خُسُونُنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل إرسل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب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 إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم نوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض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 إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيان والميزان بالقصط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين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 Walau la rahbuk larajamnaka wama enta alayna bi'aziyiz Kuala ya qawm arahbii a'az'u alaykum min Allahi Wattakadthumuhu wa rauakum zihriya In rabi bima t'a'amalun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 Walam jaa amrana najaina Shu'abu waladin amanu maahu birahmati mina wa akhdti waladin zlamu syihtu faasbahu fi diarhim jathinin kaa lam yaghnuu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 يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه نعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود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 فما أُغْنَت عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمْ مَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَسْبِيحٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ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 خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدون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 إنه بما تعملون بصير ولا ترفلوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تؤمنون أقِم الصلاة قرْفَي النهارِ وَزُلَفَمْ مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَ الْذَكِيرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Fa loa kalain al Qurun min qabliqum ulub kiyat yanhau n'ain al fasad fil arz illa qadirin min man ajina minhum wa taba al-ladzina zlamu ma a'trifu fihi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 Wajak fi hadhis al-haq wa mawyizat wa dzikr al-mu'minin. Wqulil-ladzina la yaminun, amalul ala makatikum, innaa amilun. Wa tazirun, innaa mutazirun.